وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم الخطبة رقم ستة فقه النصر والتمكين أسبابه شروطه مراحله أهدافه من أسبابه وأعدوا لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وجعل كلمة قوة منكرة لتشمل كل قوة معنوية ومادية فصحة العقيدة والإيمان قوة والسلوك والأخلاق قوة والإعداد المالي والاقتصادي قوة وحدة الأمة واعتصامها قوة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كان الاستعمار قديما يستخدم السياسة فرق تسد بين الدول بعد أن قسمها دول وهو الآن يستخدم سياسة فرق تسد داخل كل دولة خطة جديدة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قوة الاعداد المال والاقتصادي قوة والسياس والإعلام والعسكري قوة إلا أن القوة المعنوية تتصدر وتتقدم على كل قوة مادية فتربية القاعدة على الإيمان والعقيدة وتصحيح العقيدة أو مبادئ القوة شعار هذه المرحلة واصبر نفسك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 لذلك تجد كثيرا من القرآن تزيل آيات في الأحكام ذلك لمن كان يؤمن منكم بالله واليوم الآخر ذلك لمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك لمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر وتجد كثيرا من الأحاديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل كذا من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا ارتباط الأعمال بالإيمان في بداية الإعداد إعداد الأفراد الربانيين والأمة الربانية ثم بعد ذلك تأتي القيادة الربانية والأمة الربانية والأفراد الربانيين لهم صفات والقيادة الربانية أيضا لها صفات إذا تحققت هذه الصفات وتلك الصفات في الأمة وفي القيادة الربانية تحقق التمكين لدين الله تعالى في الأرض وتحقق وجود الخلافة الإسلامية في الأرض هذه الآيات التي كانت شعار المرحلة الأولى بتثبت الصبر واصبر نفسك وكسرت الدعاء لله تعالى بالليل وبالنهار يدعون ربهم بالغداة والعشين وتحقق الإخلاص يريدون وجهه وتحقق السبات ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا في هذه المرحلة لإعداد الأفراد الربانيين تحقيق توحيد الربوبية والاعتقاد بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر المحي المميت القابض الباصد الرافض الرافع الخافض المعطي المانع الآمر الناهي ألا له الخلق والأمر وتحقيق توحيد الألوهية بأن يجعل دعاءه ونداءه واستغاسته ونزره وزبحه لله وحده قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وتحقيق توحيد الأسماء والصفات وبتحقيق الأسماء والصفات معرفة وتطبيق يعرف المسلم ربه ماذا تقول يعرف ربه هو في حد مش عارف ربنا كل الناس عارف ربنا وفي حد مش عارف ربه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله لكن هناك معرفة الرب على الحقيقة لا بالسطحية فمن عرف ربه على الحقيقة خشع له وهاب ربه تحصل له الخشية والهيبة إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلوا من عرف ربه حصلت له السكين والطمأنين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أنا بذكر الله تطمئن القلوب كيف توجل وكيف تطمئن إذا ذكر الله تعالى بصفات العزيز الجبار المنتقم تخشع القلوب إذا ذكر الله بأسماء الرحمن الرحيم الودود تسكن وتطمئن من عرف ربه أنس به وقرت به عينه وقرت به كل عين وقرت عينه بلقاء الله فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم من عرف ربه أحبه ومن أحب الله أطاعة وبقدر المعرفة يكون الحب وبقدر الحب تكون الطاعة لله ولرسوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم زنوبا تعصى الإله وأنت تزعم حبه هذا اللي عمري في القياس شنيع لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع من من, من عرف الله تعالى فليحذر المعاصي وليحذر الإصرار على المعاصي وليحذر المجاهرة بالمعاصي وليحذر الفرح بالمعاصي. إن الإصرار على المعصية أعظم من المعصية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم زكروا الله فاستغفروا لزنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون إن المجاهر بالذنب أعظم من الزنب كل أمة معافى إلا المجاهرين إن الفرح بالزنب أعظمنا من الزنب وهو يدل على موات القلب وما لجرح بميت إيلامه من عرف الله تعالى لو أعطي ملك سليمان لم يشغله عن الله طرفة عين، لأنه يستعمله لله وينشغل به لله ولم ينشغل به عن الله كثير كانوا أصحاب سلطان وكثير كانوا أصحاب حكم وخلافة طوعوها فيما يوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى كالخلفاء الراشدين وكداود وسليمان لم تشغلهم عن الله بل اشتغلوا بها لله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 أحلام ومنامات وكشف وإلهام ولم يقدم على الشرع عقله وهواه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله من عرف الله لم يقدم على شرعه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 أمنزلا هذا أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة أمنزلا هذا أنزلكه الله لا رأى لنا بعد قول الله تعالى أم هو الرأي والحرب والمكيدة قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة قال ليس هذا بمنزل قال النبي صلى الله عليه وسلم لبريره عبده أمن. يا بريرة لو ترجعين لمغيس زوجها عبد وهي تحررت فأصبحت أرفع ردبة منه ولها أن تنفصل عنه أو تستمر بخيارها فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لو ترجعين إلى مغيس يا بريرة قالت له أتأمرني قال لا بل أنا شافة قالت لا حاجة لفيه فرقت ما بين ما هو شفاعة وما بين ما هو أمر والحباب ابن المنذر فرق ما بين ما هو أمر نازل من السماء وما كان بطريق الاجتهاد والرأي فرق ما بينهم الاثنين عبده أماه بتفرق وعندنا أساد زكبار مش قادرين يفرقوا، من عرف الله لم يقدم على شرعه أراء الرجال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاحة بين الرسول وبين رأي فقيه الإمام الشافعي واحد بيسأله بيقول له يا إمام ما تقول في المسألة كذا قال له أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا فأجابه بالحديث فقال له رجل أتقول به يا إمام قال أرأيتني خارج من كنيسة أم رأيتني أشد حول وسط زمنارا وكان يعرف بها أهل الكتاب يتميزوا بها من بها غيره نعم أقول به لا يسعني إلا أن أقول به وهو القائل اعرضوا كلامي على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا خالف كلام كلام الرسول فاضربوا بكلام عرض الحق والشيخ نجيب المطيع يقول نحن حينما خالفناه فقد وفقناه لما خالف الإمام في مسألة من مسائل الفروع قال لنا وفقناه لما قال يضربوا بكلام عرض الحق فأحنا ما زلنا شفاعي يا برضه هو عايز يقول كده. لما قال له اضربه بكلام عرض الحائط ونحن حينما خالفنا فقد وفقنا. والإمام مالك يقول كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام أبو حنيفة كذلك يقول لا تأخذ بكلام ولا كلام سفيان السار ولا ابن عيان ولا فلان ولا فلان ولا فلان حتى تعرفوا من أين أخذنا. حتى تعرف من أين أخذنا تقول لي كل الناس يعرفون الله وأنا أقول لك من عرف الله هذه صفاته هذه صفات من عرف الله على الحقيقة من عرف الله يدور مع الأمر حيث دار يقدم أمر ربه على هوى نفسه العلماء اختلفوا أي الأعمال أي الأعمال أفضل بعضهم قال أخلصها والآحاديث اللي في ذلك كذا وكذا وكذا وبعدهم قال أشقها وعلى قدر المشقة يكون الأجر وبعدهم يقول ما كان فيه نفع متعد إلى الآخرين من دع إلى هدى فلهم مثل أجر من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم وكفضل القمر على سائر الكواك فما كان فيه نفع متعدي هذا أفضل الأعمال فهذه سلسة آراء الرأي الرابع في أفضل الأعمال واجب الوقت في ذلك الوقت هو أفضل الأعمال القرآن من أفضل الذكر. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أذكار الصباح والمساء ما كانش بيقرأ قرآن كان بيقول إيه كان بيقول أذكار الصباح والمساء مع إن أفضل الزكر هو القرآن فالعبد المطلق الذي لم تقيده القيود ولم تقيده الرسوم مع المصلين مصليا ومع المنفقين منفقا ومع الصائمين صائما ومع القائمين قائما وفي آخر الليل مستغفرا ومع الحجاج حاجا ومع القراء قارئا ومع طلبة العلم طالبا إذا جاءه وقت الصلاة انشغل بالصلاة وإذا جاءه ضيف انشغل بالضيف في غير وقت الصلاة فأفضل الأعمال هو واجب الوقت في كل وقت هذا عبد الله المطلق يعمل على مراد ربه لا على هوى نفسه هذا في اعداد الافراد الربانيين الذين يكون منهم الامة الربانية هذه صفاته تحقيق توحيد الرببية وتوحيد الالهية وان يعرف ربه من خلال اسمائه وصفاته أما القيادة الربانية فهذا شيء عزيز ولا تقوم الأمة إلا بقيادة ربانية ولها صفات ما هذه الصفات؟ صحة العقيبة تحصيل العلوم الشرعية رقم واحد واحد معه خمسة دكتوراء دكتوراه في العلوم الاجتماعي ودكتوراه في العلوم الإنسانية ودكتوراه في العلوم الطبعية ومع ذلك لم ي... لم يعرف ربه ولم يعرف ربه حقه أصلا بيصليش يسوي إيه؟ يسوي صفر من عرف ربه عرف كل شيء ومن لم يعرف ربه لم يعرف شيء ولو كان معه خمسة دكتوراه يعني هو القيادة الربانية لازم تكون عندها تحصيل للعلوم الشرعية هذا في سياسة الدنيا بالدين وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أزاعوا به ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى و... ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبتونه منهم يعني إيه؟ يعني قول الأمر يكونوا من أهل الاستنباط إصطنبات إيه من إيه؟ استنباط الأحكام الشرعية على الوقائع الحادسة من أدلة الكتاب والسنة كيف تكون قيادة ربانية ليس لها عن... ليس عندها علم بالكتاب والسنة أو بالشريعة بإجمالها فإنه لا يقوم بهذا الدين إلا من أحاطه من جميع جوانبه. لذلك أنت تجد المفكر والمثقف وعالم الآداب وعالم التربية وعالم التاريخ وعالم اللغة يرجعون في الحوادث إلى علم الشريعة الذي أحاط بالشريعة علما لأن هؤلاء ما معهم نتف من العلوم الشرعية أرى هنا شوية وأرى هنا شوية وأرى هنا شوية خد فكرة تسقفية ولكن الوقوف مع كل المسائل لم يقف عليها إلا عالم الشريعة لذلك تجد هؤلاء إذا اعتراضته مسألة في المواريس يرجع العالم الشريعة وإذا أراض يروح يحج ويعتمر يروح مكتبت الصحابة ويقولون ما عندكوش رسالة والله في الحج والعمر أساني عاوز أعتمر أو يسأل عالم شريعة او يسأل علم يقول له تحج كذا وتعتمر كذا لان ثقافته في الشريعة زي ثقافة بقية المثقفين والمفكرين ودباء ول... لذلك انت كنت تعجب ان يقولك ايه والستاذ في التاريخ الاسلامي هيفتي ابعثوا اسئلتكم تاريخ الاسلام يعني الدولة العثمانية والدولة المملكية ودولة الاخشدية والطولة الطونينية والدولة العباسية والدولة هو ده مجاله لكن كيف هيفتي ليس هو عالم في الشريعة عشان يتصدر في الإعلام أنه هيفتي كل هؤلاء يرجعون إلى عالم الشريعة القيادة الربانية عندها علم بالشريعة إذا نقص منه شيء يرجع فيه إلى العلماء الذين حصلوا أكثر منه هتقول له أصله هو مش يقدر يجمع كل العلوم ديت ومعها علوم الشريعة وهل القيادة الربانية يجمع العلوم دي مع علوم الشريعة والعلوم الشرعية مقدمة على كل هذه العلوم لذلك صلاح الدين الأيوبي كان له من مجلس الشورى علماء شريعة زي مين ابن قدامة المقدسي صاحب كتاب المغني في مسائل تفرعية في كل أحوال الدنيا لما طقف أمام صلاح الدين أيوب مسألة هيرجع فل ابن قدمه هيقول له الحل كذا الشرع فيها كذا والدليل فيها كذا إذا عازه شيء يرجع فيه إلى أهلن كما فعل صلاح الدين الأيوب وأين لنا بصلاح الدين الأيوب يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم المفسرين يقولون أول الأمر هم الأمراء والعلماء ما حدث من عجز في بعض العلوم الشرعية عجز في بعض مش معهم نتف من لا عجز في بعض يرجع فيها للعلماء الأمراء يرجع فيها العلماء لذلك ابن القيم بيقول العلم هو الحاكم على الدول والسياسات والأحكام والأقلام فقلم بلا علم مخراق لاعب وسيف بلا علم حركة عابس والعلم هو الحاكم فوق كل ذلك صنفان إذا صلح صلح الناس الأمراء والعلماء وإذا فسد فسد الناس يقول ابن المبارك رأيت الزنوب تميت القلوب وقد يورث الزل إدمانها وترك الزنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانه قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه من الأحبار ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من الرهبان وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها صنفان إذا صلح صلح الناس الأمراء والعلماء أن يكون صالحا في نفسه مصلح لغيره فإذا لم يتحقق فيه ذلك فالقول في الحكام الذين لم يصلحوا أنفسهم بشرع الله ولم يصلحوا غيرهم ينطبق عليهم قول الشاعر ينطبق عليهم قول الشاعر وراع الشاتي ينفي الزئب عنها فكيف إذا الرعاة لها زئاب ومن فسد من العلماء ينطبق عليه قول الشاعر يا علماء الدين يا ملح البلد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 المهام العظيمة تحتاج إلى صبر عظيم وجلد كبير أن يجمع بين الشجاعة والرحمة وبين الحزن والرأفة يا أيها الذين أمانوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أزلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يضع اللين في موضعه والشدة في موضعها أشداء على الكفار رحماء بينهم واخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك للمؤمنين أن يجمع بين الشجاعة والرحمة قيل لصلاح الدين لقد جمعت بين الشجاعة وبين الرحمة جمعا سيحرج الحكام الذين يأتون بعدك أن يكون عادلا في حكمه وتصرفاته قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نقرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرى أن يكون كثير الشكر الشكر لربه يعرف الفضل لأهله ويعرف الفضل لربه قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا سيدنا سليمان فلما رأاه مستقرا عنده العرش عرش بالقيس قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر لم يقل كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي أن يكون متعففا عن مال لا يحتاجه وإن كان مستحقا له قالوا يا ذا القارنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سداء؟ قال ما مكنني فيه ربي خير مش محتاج مال منكم وإن كان مستحق له نتيجة الخبرة وبيت الخبرة والإشراف على الأعمال وكما فعل أبو بكر رضي الله عنه في آخر الخلافة قال لعائشة اذهب بالعبد والجمل إلى عمر يعيد البيت المال قال عمر لقد شق أبو بكر على من جاء بعده أما أنا على مال بيت المال كالوصي على اليتيم إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف إن هذا التوازن في شخصية المسلم المؤمن بحيث لا يدغى سلطانه وقوته على رحمته ورافته لا تكون إلا من آمن بالله واليوم الآخر من ربط الأرض بالسماء ومن وصل الدنيا بالدار الآخرة هذا هو وهذه هي صفاته إذا تحققت كان تمكين بدون أدنى مقاومة لأن الله سيتكفل بتوفيقه ويتكفل بنصره اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جتنابا ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل آمين. واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل قرآن الكريم ربيع قلوبنا آمين. وجلاء أحزاننا وذهب همنا وغمنا آمين. آمين. آمين. اللهم أمنا في أوطاننا آمين. آمين. آمين. اللهم اصدر عوراتنا آمين. اللهم آمن روعاتنا اللهم أبدنا من بعد الخوف أمن ومن بعد العسر يسرة ومن بعد الشدة فرجا ومخرجا اللهم أبدنا من بعد الشدة فرجا ومخرجا اللهم اجعل هذا البلد آمن وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمن وسائر بلاد المسلمين اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رجل يعز فيها أهل طاعة ويزل فيها أهل معصية يؤمر فيهم بالمعروف وينهى فيهم عن المنكر اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعدوتك من عاداك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أقم الصلاة